Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. Hamim. Tanziil al hakim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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً, سواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَاهُ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 وَإِذَا تُثْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أن إلَّا أَنْقَلَبُوا أَتُبِئَ